Al-Ladhi ahsan kall shayin khalqa, wabdaa khalqa insan min utiin, thumma jala naslahu min sulala min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 لِقَائِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلِكُ الْمَوْتِ الَّذِي وَكَنَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْدَعُونَ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 ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها ولكن حق القول من nil أم لا أن جهنم من الجنة والناس أجمعين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 زقناهم يفقون فلا تعلم نفسهم ما أخفى لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أَفَمَنْ كَانَ مُتَلِّنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقٌ لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المؤونز لهم بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمؤههم النار كلما أرادوا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 وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أئِمَّةً يهدون بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ إِنَّ